Ada iğtesam, hizbın al nəsır. Allāhübbillāhi min al-shaytān ar-rajīm. Bismillāhirrahmānirrahīm. Astāfīrullah, astāfīrullah, astāfīrullah, astāfīrullah, salli ala sīd Muhammed wa ala alī Muhammed. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim rahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kul hu Allahu ahad Bismillahirrahmanirrahim Allahus-Samed lem yenid ve lem yunad ve lem yekul lehu kufuvan ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Allahus-Samed lem yalid ve lem yunad ve lem yekul lehu kufuvan ahad Hasbiyallahu ve ni'mal vekil Hasbiyallahu ve ni'mal vekil Hasbiyallahu ve ni'mal vekil Hasbiyallahu ve ni'mal vekil Habbiyyallahu an yamal vakil, habbiyyallahu an yamal vakil, habbiyyallahu an yamal vakil, yamal mamlan yamal nasir. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Allah ve ilahe illahu walhaikul Quwwat. La tauxuzuhu sene ve la laum. Lahu ma fi al ve ma fi'l-ar'd. arz Ma nzd al-riyeshfa illa bi zilhi al-ma bihi neydim ve ma kalfhum. ولا يحيضون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يوده عفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما دراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مضلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعصنت بدين الملك والملكوت وعتصنت بالعزت والجباروت. وتوكلت على الملك الحين القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حز الله، تقلت في حفظ دخلت في الله، تخلت في يمان الله، بحقك خيال صاد كفيت بحميم عين صاد حميت بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حزب النصر. بِسَيِّدِنَا أَبِاللَّ حَسَنِ الشَّابِلِي قُدْتِسَ السَّرُّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللّٰهُمَّ بِسَطْوَةِ جَبَرُوتِ قَهْرِكَ وَبِسُرْعَةِ اِغَاثَةِ نَصْرِكَ وَبِعِزَّتِكَ لِإِنْتِهَاكَ حُرُمَّتِكَ وَبِحِمَايَتِكَ لِمَنْ اِهْتَمَا آيَاتِكَ أسألك يا الله يا سميع يا مجيب يا قريب يا سريع يا منتقي يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه علاك المتمردة من الملوك الأكاسرة والأعداء الفاجرة أن تجعلك إذا من كادني في بحره ومكر من مكر بنا عايدا إليه وحفرة من حفر لنا واقعا وهو فيها ومن نصب لنا شبكة الخطاء اجعله يا سيدا مسوقا إليها ومصيدا فيها واسيرا لديها اللهم بحقك فيعصا اكفنا هم العدا ولقهم ردا واجعلهم لكل حبيب فدا وسلض عليهم عاجل النقمة في اليوم والغداء اللهم بدد شملهم اللهم فريق جمعهم اللهم فل حدهم وقلل عدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم ارسل عذاب إليهم اللهم اخرجهم من دائرة الحلم واللطف وَاسْلُبُهُمْ مَدَدَ الْإِمْهَالِ وَاغْلُ الْأَيْدِيهِمْ إِلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ وَارْبُضْ على قُلُوبِهِمْ وَلَا تُبَلِّغُهُمُ الْأَمَالَ فِيْنَا اللهم مزق كُلَّ ممزق مَزَّقَتْهُ انتصارًا لِأَوْلِيَائِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلُكَ اللهم انتصر لنا انتصارك ليحبائك. Ala adayka Allah mela tukinin aday fina, ve la mina ve la tusselat alina bidenin hamim hamim hamim hamim hamim hamim hamim. La yuncarun hamim حمايتنا مما نخاف، اللهم قنا الأسواء ولا تجعلنا محلاً للبلوى، اللهم أعذنا أمل الرجاء وفوق الأمل ياهو ياهو, ياهو ياهو يا من بفضله لفضله نسألك إلهي العجل العجل العجل, العجل إله الإجابة الإجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يسر على يعقوبة يا من كشف الطرعا أيوب يا من أجب دعوة زكريا يا من تقبل تسبيعون سبئ متى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوانك أن تغينا ما به سألناك أنجز لنا وعدته لعبادك المؤمن لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، إن قطعت مالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك أن أبطعت غارة الإرحام، وأبعدت منا فأسرع شيئا غارة الله، حفي السير مسرعة في حل وقدتنا يا غارة الله، اد العلا عدون وَرَجَوْنَ ورجوا الله امجرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حسبنا الله ونعم وَلَا ولا وَلَا ولا قوه إلا بِاللَّهِ بالله الْعَظِيمِ سَلَامٌ عَلَى الله فِي الْعَالَمِينَ سلام لَنَا آمِينَ في العالمين استجب لنا امين يا وعلى آل سيدنا محمد في وعلى تعلم عددا وَبَدَّدْتِ جَمْعَهُمْ بَدَدًا وَلَا تَبْقِي مِنْهُمْ أَحَدًا إِنَّكَ أَنْتَ الْبَاقِي سَرْمَدًا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بَيُوتٌ مَخَاوِئَةٍ بِمَا ظَلَمُوا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْحَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مساكنهم فهل ترى لهم من باقية وهي خاوية إلى عروشها وهي خاوية على عروشها فقط ذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين عليك يا معملي يا ذا الجلال فتعلم مقصدي مع حالي فخيب قصطهم في كل أمر وعجل أخذهم في شر حالي بجاه القطب والأبطال طرى وبالسوط وري المصون لدى الرجال وبالأسماء ذات القهر عجل بما قد رمته يا ذا الجلال لحزب النصر أسرار سنية وللرحمن ألطاف خفية Verna bil cevabı, kadim girdiğine ve terk soru alim evlana, hapse Allah onu mal vakil, hapse Allah onu mal vakil, hapse Allah onu mal